بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أ ج ل ا و أ ج ل مسما عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي ا ل أ ر ض يعلم س ذ ك م وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آ ي ه من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرن اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إ ان هذا الا سحر مبين, لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أ ن ز ل عليه ملك ولو أ ن ز ل ن ا ملكا لقضي ا ل أ م ر ثم لا ينظرون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 قل سيروا في ا ل أ ر ض ثم انظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين قل لما م في السماوات ولفظ قل لله كتب على نفسه ا ل ر ح م ة ليجمعنكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه الذين خسروا موسوعه م النابلسي ل ل ي ل و م ا ل ا س ل ا م ي م قل غير الله أ ت خ ذ وليا ف ا ط ر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ك و ن أ و ل من أ س ل م ولا تكونن من المشركين قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين و إ ن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أ ي شيء اكبر ش ه ا د ة قل الله شهيد بيني وبينكم و أ و ح ي إ ل ي هذا ا ل ق ر آ ن ل أ ن ذ ر ك م به ومن بلغ اينكم لتشهدون ان مع الله آ ل ه ه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م الذين خسروا أ ن ف س ه م فهم لا يؤمنون ومن َََ ظ ْ ل َ م ُ ممن َِِ افتري َِْ على ََ الله َِّ كذب َِ او َ كذب َََ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ه ِ إ ِ ن َّ ه ُ لا َ يفلح ُُِْ الظالمون ََُِّ ويوم َََْ نحشرهم َُُُْْ جميعا ًَِ ثم َُّ نقول َُُ للذين ََِِّ أ َ ش ْ ر َ ك ُ و ا أ َ ي ْ ن َ شركاءكم ََُُُُ الذين ََِّ كنتم ُُْْ تزعمون ََُُْ ثم لم تكن فتنتهم إ ل ا أ ن قالوا والله ربنا ق انظر ل والله و ا ر ب ا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إ ل ي ك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا ي ف ق ه و س و ع ه ا و ل ن ا ك ل آ ي ة ل ا ي ؤ م ن ا ل ا إ ذ ا م ي ه يقول ج ا د ل ن ك ي الذين كفروا, الذين كفروا إن, هذا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون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 وقالوا إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تري إ ذ وقفوا على ربهم قال أ ل ي س هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إ ذ ا جاءتهم ا ل س ا ع ة بغته قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم أ ل ا سائل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ي ر ل ل ذ ي ن يتقون أ ف ل ا ت ع ق ل و ن قد نعلم إ ن ه ليحزنك الذي يقولون ف إ ن ه م لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا و ا ذ و ا حتى أ ت ا ه م نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين و إ ن كان كبر عليك إ ع ر ا ض ه م ف إ ن استطعت ان تبتغي نفقا في ا ل أ ر ض أ و سلما في السماء أ و سلما في السماء فتاتيهم ب ا ي ة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إ ن م ا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إ ل ي ه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آ ي ة من ربه قل إ ن الله قادر على أ ن ينزل آ ي ة ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وما من د ا ب ة في الارض ولا طائر, ولا طائر يطير م و س ح ي ه إ ل ا أمم م ن ث ا ل ك م ما ف ط ن ا في ا ا ل ك ت ب م ل ش ي ء ثم إ ل ى ربهم ل ع ل و ن و ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ص م و ه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون إن اجتماعي ص د ن بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون, إليه فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم ب ا ل ب ا س ا ولولا ا ض ض ر ر ا لعلهم ع ي ت ن ف و ل إ ذ جاءهم ب أ س ن ا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أ ب و ا ب كل شيء حتى إ ذ ا فرحوا بما أ و ت و ا أ خ ذ ن ا ه م ب غ ت ة ف إ ذ ا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم, وختم على قلوبكم من اله غير, غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون قل ا ر أ ي ت ك م ان اتاكم عذاب الله بغته او جهرا هل يهلك إ ل ا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ولا أ ق و ل لكم إ ن ي ملك لنتبع إ ل ا ما يوحى إ ل ي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم, ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا, ليقولوا اهاؤلاء من الله عليهم من بيننا أ ل ي س الله ب أ ع ل م بالشاكرين و إ ذ ا جاءك الذين يؤمنون ب آ ي ا ت ن ا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه ا ل ر ح م ة أ ن ه من عمل منكم سوءا ب ج ه ا ل ة ثم تاب من بعده و أ ص ل ح ف إ ن ه غفور رحيم وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولتستبين سبيل المجرمين قل إ ن ي نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أ ت ب ع اهواك لفضيله إ ل د ك ت و ر م ح م ن راتب ا ل ن ا ب د س ي قل اني على ب ي ن ة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إ ن الحكم إ ل ا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أ ن عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا ح ب ة ولا ح ب ة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إ ل ا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أ ج ل مسمى ثم إ ل ي ه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إ ذ ا جاء أ ح د ك م الموت توفت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم ل ا ح قل أ ا ا له ل ح ك من وهو أسرع س ا ا ل ح ب ي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم أ ن ت م تشركون قل هو القادر على أ ن يبعث عليكم عذابا من, فوقكم عذابا من فوقكم او من تحت أ ر ج ل ك م أ و يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون و إ ذ ا ر أ ي ت الذين يخوضون في آ ي ا ت ن ا ف أ ع ر ض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره و إ م ا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم م و م ا ع ل ى ا ل ذ ي ن يتقون من ح س ا ب ه ل ش ي و ل ك ذكري ن ل ع ل ه م ي ت ق و ن وذر ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا د ي ن ه اسماء ا و ل ه م ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا وذكر به أ ن تبسل نفس بما كسبت ليس لها, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع و إ ن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك اولئك الذين اغسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إ اذ هدانا الله, هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض, في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهداتنا قل إ ن هدى الله هو الهدى و أ م ر ن ا لنسلم لرب العالمين و أ ن ا اقيموا ا ل ص ل ا ة واتقوه وهو الذي إ ل ي ه تحشرون وهو الذي خلق السماوات و ل ر ض بالحق ويوم ي ق و ل ك ن فيكون قوله الحق وله ل ا موسوعه ل ك ي م النابلسي ا ل ل ع ل و إ ذ ق ا ل إ ب ر ا ه ي م ل أ أتتخذ ب ي ه آزر ا م ن ا ل ه ا اني أ ر ي ك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إ ب ر ا ه ي م ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي فلما أثل قال لا فلما ل ا رأى القمر بازغا قال م ر ب ز ا ا ق هذا ربي ف لان م أفل قال لئن لم يهدني ربي ل أ ك و ن ن من القوم ا ل ض ا ل ي ف ل موسوعه ا ا رأى ل ش النابلسي ه ر ه ذ للعلوم ا أ ف ل ت ق ا س ل ا ق و م إ ن ي بريء مما تشركون مما اني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هد ي ن ولا اخاف ما تشركون به إلا, الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون ولا تخافون أ ن ك م أ ش ر ك ت م بالله ما لم, ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانا ف أ ي الفريقين احق ب ل ا م ن ان كنتم تعلمون الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم ل ه موسوعه لم ن ه ه م م ت النابلسي ك ح ج ت آتيناها إ ر للعلوم ن الاسلاميه ت ن ا ي م ا ء ا و ل ه ب ن الحسنى إ س ح ا ق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان و أ ي و ب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى و إ ل ي ا س ك ل من الصالحين و إ س م ا ع ي ل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آ ب ا ئ ه م وذرياتهم و إ خ و ا ن ه م واجتبيناهم وهديناهم إ ل ى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أ و ل ئ ك الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب والحكم والنبوءه فان يكفر بها فقد وكنا ل بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكري للعالمين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره إ ذ قالوا ما أ ن ز ل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آ ب ا ؤ ك م قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أ م القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أ ظ ل م ممن افتري على الله كذبا او قال أ و ح ي إ ل ي ولم يوحى اليه شيئا شركه الهدى سأنزل أنزل مثل ما شركه دعويه غير ر ب ا ي ه ذات مضمون اجتماعي اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم, تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا ف ر ا د ا كما خلقناكم و م و ك ت م م ا خ و ل ن ا ك م وراء ظ ه و ر ك م و م ا نري معكم ش ل ا ك م ا ل ذ ي ن ز ع م ا ء ا ل ن ه م فيكم شركاء ل ق تقطع د ب ي ن ك م و ض ل ع ن ك م ما ك ن ت م ت و ع م و ن إن ا ل ل ه ف ا ل ق ا ل ب و ا ل ن و ى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 قد فصلنا ل ا ي ا ت لقوم يعلمون وهو الذي أ ن ش أ ك م من نفس و ا ح د ة فمستقر ومستودع قد فصلنا ل ا ي ا ت لقوم يفقهون وهو الذي أ ن ز ل من السماء ما أ خ ر ج ن ا به نبات كل شيء ف أ خ ر ج ن ا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قل و ن د ا ن ي ة وجنات م ن ع ن ا ب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إ ذ ا أ ث م ر وينعي إ ن في ذلكم ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إ ل ه إ ل ا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه ل ب ص ا ر وهو يدرك ل ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير قد جاء بسم ص بصرف ا ئ ر ربكم من فمن ن ف ل ه و ن عميف ع ل ي ه ا وما أنا ع ل ي ك م ر ح ك ن ص ر ف ا ل ي ا وليقولوا د ر س ت و ل ن ب ي ن ه ل ق و م ي ع ل م و ن ا ت ب ع ما أوحي إ ل ي ك م ن ربك لا إ ل ه إ ل ا هو و أ ع ر ض عن المشركين ولو شاء الله ما أ ش ر ك و ا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أ ن ت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أ م ة عملهم ثم إ ل ى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ا ي ة ليؤمنون بها. قل انما الايات عند الله وما يشعلكم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا, كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه ة وكلمهم, وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومن و ا م ا ك ا ن و ا ل ي ؤ م ن و ا إ ل ا س ي ش ا ا ء ل ل ه و ل ك ك ن أ ث ر ه م ي ج ه ل و وكذلك ن ن ل ج ع ا ل ك ل ن ب ي ه إ م و س و ش ي ا ط ي ن ل ن و ا ب ع ه م إ ل ى بعض زخرف ا ل ق و ل غرورا و ل و شاء ربك م الاسلاميه ف ع و يفترون إليه أفئدة النابلسي ذ ي ل يؤمنون ر و ل ي ق و و ل ي ر و و ل ي ق و ا م الاسلاميه هم مقترفون أفغير ي وهو ل الذي وهو الذي ن ز ل اليكم الكتاب مفصلا والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعلمون أ ن ه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم ب آ ي ا ت ه مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا م ض ط ر ت م و ا س و ي ه النابلسي للعلوم ا ل ا ع ل ا م ي ن وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم لفضيله الدكتور م ح م ش ر ك و ن أو م ن ك ا ن ميتا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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم آ ي ه قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما و ا رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أ ج ر م و ا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره ل ل إ س ل ا م ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم َََْ نحشرهم َُُُْْ جميعا ًَِ يامعشر ََََْ الجن يا ِِّْ قد َْ ا س ْ ت َ ك ْ ت َ ر ْ ت ُ م ْ من َِ ا ل ْ إ ِ ن س ِ وقال َََ أ اولياؤهم َُِْ من َِ ا ل ْ إ ِ ن س ِ ربنا َََّ استمتع ََْْ بعضنا ََُْ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أ ج ل ن ا الذي أ ج ل ت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها خالدين فيها الا ما شاء الله إنا ربك حكيم عليم وكذلك م و ل س و ع ض النابلسي ظ ا ل م ي ب ع ض ا م ع ش ر ا ل ج ن و م الاسلاميه منكم ق ص و ن عليكم ي آ ا ت و و ي ن ذ ر ك م لقاء ي و م ك م ه ذ ا ق ا ل و ا ش ه د ن ا ع ل ى أ ن ف س ن ا و غ ر و ت ه م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وشهدوا ه على أ ن ف س م ي ه ل ف ض ي ه ا ك ت ر م ا ت ب النابلسي ذلك أ ن لم يكن ربك مهلك القريب ظلم و أ ه ل ه ا غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو ر ح م ه ان ش ا يذهبكم ويستخلف, ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أ ن ش أ ك م من ذ ر ي ة قوم اخرين إ ن م ا توعدون لات وما أ ن ت م بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عامل فسوف تعلمون من تكون له ع ا ق ب ة الدير إ ن ه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذ ر أ من ا ل ح ر ف و ل ن ع ا م نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم قتل أ و ل ا د ه م شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أ ن ع ا م وحرث حجر لا يطعمها, لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و أ ن ع ا م حرمت ظهورها و أ ن ع ا م لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه ل ن ع ا م خ ا ل ص ة لذكورنا ومحرم و على أ ز و ا ج ن ا و إ ن يكن بيته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إ ن ه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي ا ن ش أ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان و الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إ ذ ا أ ث م ر و آ ت و ا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن ا شركه الهدى شركه دعويه ا خطوات ا ل ش ط ا ن ن إ لكم عدو غير ربحيه ذات مضمون ن ا ل أ ن ن ا ث ي اجتماعي ث ن قلان ذكرين حرم امل ا ث ي ن اما ش ت م ل ت عليه أ ر ح ا م ل ن ث ي ي ن نبئوني بعلم إ ن كنتم صادقين ومن لب ل ا ث ن ي ن ومن البقر اثنين قلا ل ذ ك ر ي ن حرم و امل ن ث ي ي ن أ م ا ش ت م ل ت عليه أ ر ح ا م ل ن ث ي ي ن أ م كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين قل ُْ لا ََ ج ِ د ُ فيما َِ أ ُ و ح ِ ي َ الي ََّ محرما ُ على ََ طعم َ ا ٍِ يطعمه ََُُْ إ الا, إلا َ ان يكون َُ ميته ََْ او دما َ مسفوحا َْ أ َ و ْ لحم ََْ خنزير ٍِ فانه َ إ َُ رجس ٌِ و َ فسق ِْ نهل َِّ لغير َِِْ الله َِّ به فمن الطر وغير باغ ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما, حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملات ظهورهما إ ل ا ما ح م ل ا ل ظهورهما أ و الحوايا, الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم و إ ن ا لصادقون ف إ ن كذبوك فقل ربكم ذو ر ح م ة و ا س ع ة ولا يرد ب أ س ه عن القوم المجرمين سيقول الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما أ ش ر ك ن ا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا ب أ س ن ا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إ ن تتبعون إ ل ا الظن و إ ن انتم إ ل ا تخرصون قل فلله ا ل ح ج ة ا ل ب ا ل غ ة فلو شاء لهداكم موسوعه د النابلسي ء ك م ا ذ ي ي ش ه د للعلوم ه ذ ا فإن ش ه د و ا ف ل ا تشهد م ع ه م ولا هوا تتبع الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل ت َ ع َ ا ل َ واتل ُ ما َ ح ََ و ّ م َ ربكم َُُّْ عليكم ََُْْ أ َ ل َّ ا تشركوا ُُِْ به ِِ شيئا ًَْ وبالوالدين َََِِِْْ إ ِ ح ْ س َ ا ن ً ا ولا ََ تقتلوا َُُْ أ اولادكم ََُْ من ِْ إ ِ م ْ ل َ ا ق نحن َُْ نرزقكم َُُُْ و َ إ ِ ي َ ا ه ُ م ْ ولا ََ تقربوا ََْ الفواحش َََِ ما َ ظهر َََ منها َِْ وما ََ بطن َ ولا تقتلوا النفس التي موسوعه النابلسي ا ح للعلوم ك وصاكم م به ت ع الاسلاميه و تقربوا اسماء إ ل ا ل ت ي ه الحسنى ح ت يبلغ أشده و أ و ف و ا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها و إ ذ ا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أ و ف و ا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى و ر ح م ة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتابنا انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أ ن تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و إ ن كنا عن دراستهم لغافلين أ و تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا ا ه د ا منهم فقد جاءكم ب ي ن ة من ربكم وهدى و ر ح م ة فمن اظلم ممن كذب ب آ ي ا ت الله وصدف عنها سنجزي الذين يصطفون عن آ ي ا ت ن ا سوء العذاب بما كانوا يصطفون هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم الملائكه أو ي او ي ربك أ ياتي بعض آ ي ايات ت ربك و م ي ي آيات بعض ربك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا قل انتظروا إ ن ا منتظرون إ ن الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لست منهم في شيء إ ن م ا أ م ر ه م إ ل ى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء موسوعه ا و م ن ج ا ء ب ا ل س ي ئ ة ف ل ا يجزى إ ل ا م ث ل ه ا وهم ل ا ي ظ ل م و ن قل انني هداني ربي إ ل ى صراط مستقيم دينا قيما م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين قل غير الله أ ب غ ي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إ ل ا عليها ولا تزر و ا ز ر ة وزر اخر ى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم, ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آ ت ا ك م إنا ربك س ر ي ع ا ل ع د ا ت و إ ن ه لغفور رحيم